اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وَالذاريات ذروا فالحاملات وقرأ فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان ما تعدون لصادق وان الدين لواقع والسماء اذا تلحق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 يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ دُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ آخِبِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ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 مثلما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراءيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم مكون فراغ إلى وجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم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 فَعَتَوْا عَن اَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَمْرُونْ بُرُوجًا فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ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 Un <laughs>